وكل ضلاله في النار ثم أ م ا بعد عباد الله لا يزال الكلام موصولا في تفسير س و ر ة التحدي و س و ر ة الصراع بين الحق والباطل مع س و ر ة القصص ومع آ ي ا ت من س و ر ة القصص نعيش في هذه ا ل ج م ع ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة إ ن شاء الله تعالى يقول جل في ع ل ا عن موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مديا قال عسى ربي أ ن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مديا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 وما أ ر ي د أ ن أ ش ق عليك ستجدني إ ن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أ ي م ا ا ل أ ج ل ي ن قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول و ك ذ آ ي ا ت تمثل ح ق ي ق ة الصراع وتمثل م ر ح ل ة من مراحل الصراع مرحله يخرج, منها يخرج فيها موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من موسى من مصر فخرج منها خائفا يترقب في خوف في ترقب ما ا ل ن ت ي ج ة ماذا سيفعل فرعون وجنده وملؤه ثم ت أ ت ي ا ل آ ي ا ت أ ن ه توجهت القاء مدين بتوفيق الله جل وعلا ثم عندما ورد ماء مدين وجد قوما من الناس يسقون ووجد من دونهم ا م ر أ ت ي ن تذودان تمنعان غنميهما من الاحتكاك بغنم القوم قال ما خطبكما ما أ م ر ك م ا ق ا ل ت لا نسقي حتى يصدرا ل ر ع ا ء و أ ب و ن ا شيخ كبير قلنا في الخطبه ا ل م ا ض ي ة إ ن عمل ا ل م ر أ ة خارج بيتها له شروط هذا في ش ر ي ع ة الرحمن أ م ا في ش ر ي ع ة الشيطان ش ر ي ع ة العلمانيين والماسونيين ف ا ل م ر أ ة تساوي الرجل في كل شيء وهذا منافي لصريح ا ل ق ر آ ن وليس الذكر ك ا ل أ ن ث ى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فصريح ا ل ق ر آ ن أ ن صنف الرجال يختلف في كل شيء عن صنف النساء في طبيعته في أ ص ل خ ل ق ت ه في ا ل ر س ا ل ة التي تجب على كل صنف منهما الرجال يختلفون عن النساء هذا في ش ر ي ع ة الرحمن أ م ا في ش ر ي ع ة الشيطان ف أ خ ر ج ا ل م ر أ ة من بيتها ومن خدرها لا أ ق و ل لتعرض نفسها فقط بل لتعرض جسدها في الطرقات والشوارع والعياذ بالله ما خطبكما موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كليم الرحمن هو نبي اليهود ففي ا ل ش ر ي ع ة ا ل ح ق ة عند اليهود قبل أ ن تلوث فطرهم وقبل أ ن ينحرفوا عن منهج الله أ ن مكان ا ل م ر أ ة في البيت وليس في الوظائف والمكاتب والطرقات والشوارع وليس أ ن تكون في البيت لتصبح ع ا ل ة على المجتمع و أ ن يصبح نصف المجتمع معطلا كما يقول أ ع د ا ء الله إ ن م ا في البيت لتكون مصنع الرجال ل ل أ م ة فهي ا ل أ م التي ترضع ا ل أ ط ف ا ل الذين يتحولون إ ل ى الرجال ا ل ع ز ة و ا ل ك ر ا م ة و ا ل ش ي م ة و ا ل أ ن ف ة و ا ل ر ج و ل ة أ ع ظ م صورها وهي التي ترضع بناتها مع لبنها ا ل ع ف ة ا ل ك ر ا م ة الحياء الشرف ولذلك س ت أ ت ي ا ل آ ي ا ت في بنت الرجل الصالحه انها أ ت ت موسى فجاءته احداهما تمشي على استحياء فموسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تعجب من أ م ر ا ل م ر أ ت ي ن إ ذ هذا المكان ليس مكانا لهما ما خطبكما ق ا ل ت لا نسقي حتى يصدرا ل ر ع ا ء و أ ب و ن ا شيخ كبير فقدان ا ل ع ا ئ ل أ و أ ن يكون موجودا ولا يستطيع كرجل كبير شيبه فقدان ا ل ع ا ئ ل أ ن يتفق مع طبيعتها ا ل أ ن ث و ي ة فلا تصلح ا ل م ر أ ة أ ن تكون م ل ك ة أ و ر ئ ي س ة أ و م س ؤ و ل ة ك ب ي ر ة ل أ ن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث أ ب ي بكره الثقفي رضي الله عنه هذا الكلام لمن يؤمن ب ن ب و ة محمد صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امورهم امراه لا تصلح في المناجم في المعمار في الكيمياء في ا ل أ م و ر التي تحتاج إ ل ى ق و ة و إ ل ى عضلات ا ل م ر أ ة لم تخلق لذلك ما خلقت لهذا طبيعتها ا ل أ ن ث و ي ة التي فطرها الله وخلقها عليها لا تصلح لذلك أ ن يتفق مع طبيعتها ا ل أ ن ث و ي ة أ ن يتفق مع أ ص ل خلقتها أ م ا أ ن تكون م ه ن د س ة مناجم أ ن تدخل إ ل ى الفحم و إ ل ى معامل البترول أ ن تصعد إ ل ى ا ل أ ب ر ا ج في أ ع ل ى قممها و أ ن تحتك ب ا ل ح د ا د ي ن والنجارين وغيرهم و أ ن تحتك بالرجال بلا سبب في ش ر ي ع ة منهج ان تلتزم بالحجاب الشرعي الا تخرج ببنطلون الا تخرج في عري الا تكشف شيئا من جسدها والنصوص ا ل ش ر ع ي ة تواترت في ذلك يا أ ي ه ا النبي قل ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من ج ل ا ب ي ب ه م وسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم كما في جامع الترمذي وصحيح ا بن خ ز ي م ة ومعجم الطبران ب إ س ن ا د رجاله ث ق ا ت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول سيد الخلق صلى ا ل ل عليه وعلى آله ل ه و س م ا ل م ر أ ة ع و ر ة ف إ ذ ا خرجت استشرفها الشيطان لا نسقي لنزاحم عدم م ز ا ح م ة الرجال أ م ا أ ن يغلق باب مكتب على موظف و م و ظ ف ة على موظف وعشر موظفات في شريعتنا أ ن يحرم الرجال من العمل و أ ن يهيا العمل للفتيات والبنات بل وصل الامتهان ب ا ل م ر أ ة في عصرنا ما لم يصل في عصر من ق ب ل علناً. علناً. علنا مطلوب آ ن س ه للعمل في محل كهرباء أ و س ب ا ك ة أ و نجاره او عداده بشرط أ ن تكون من سن كذا إ ل ى سن كذا و أ ن تكون ج م ي ل ة المظهر عرض أ ج س ا د تك... هل انتكست ا ل أ م ة وذلت في عدم الحفاظ على ا ل أ ع ر ا ض إ ل ى هذا المنحنى الخطير أ ن تعرض أ ج س ا د النساء إ ل ى هذا الحد العلني وانظر للخادمات في الطائرات ا ل ت ي يقال عنهن المضيفات ما هي الشروط يشترط الا تكون م ت ز و ج ة إ ل ى سن الثلاثين لماذا لماذا وتسافر بلا محرم في ش ر ي ع ة من قالت لا نسقي ح ت يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير هي تعمل تمتلك هي وزوجها ع ش ر ة ملايين في البنوك وتمتلك برجا يؤجر في الشهر بمليون لماذا العمل اذن حبا في الخروج ا ل ن ت ي ج ة البنات ز ا ن ي ا ت ا ل أ و ل ا د خمرون مخدرون لا يعرفون الطريق ولا, ولا باب المسجد وهذه ا ل ث م ر ة لكثير من الناس والعياذ بالله قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء و أ ب و ن ا شيخ كبير فسقى لهما فسقى لهما هذا الرجل الخلوق الذي تربى ليصبح نبيا يعرف المعروف وينكر المنكر الذي لم تلوث فطرته بتربيته في قصر فرعون ولم يترب على الذل ل أ ن ه من بني إ س ر ا ئ ي ل بل تربى على ا ل ع ز ة و ا ل ك ر ا م ة و ا ل أ ن ف ة و ع ل ى ر ح م ة ا ل ض ع ف ا ء و ا ل مساكين ف س ق ى لهم ا بلا أ ج ل بلا استطعم ا بلا ا س ت ش ر ا ف ل ع ر ض من الدنيا إ ن م ا دفعهم الى ذلك ك ر م ه وشهامه ت وعزته و ع ن ف ت ه ف س ق ى لهم ا ث م ت وللا ى إ ى ل ظ ل م فقال يخاطب أ ر ح م الراحمين سبحانه فقال رب إ ن ي لما أ ن ز ل ت إ ل ي من خير فقير يا رب أ ن ا الطريد يا رب أ ن ا الوحيد يا رب أ ن ا الغريب يا رب أ ن ا الفقير يا رب أ ن ا الجائع المسكين فلا غنى لي عن رحمتك ولا غنى لي عن فضلك وكرمك أ س ت ح ي أ ن أ ط ل ب من غيرك أ س ت ح ي أ ن تمتد يدي إ ل ى غيرك ف أ ن ت المتفضل و أ ن ت الرحمن الكريم ف ي أ ت ي كرم ربك جل وعلا فسقى لهما ثم تولى إ ل ى الظل فقال رب إ ن ي لما أ ن ز ل ت إ ل ي من خير فقير فجاءته إ ح د ا ه م ا الله أ ك ب ر يا ر ح م ة الله يا كرم الله يا عون الله لعبده المؤمن إ ذ ا توكل عليه وحده وتوكل على الحي ا ل ذ ي لا يموت هل تبقى ا ل د و ل ة ا ل ل ق ي ط ة أ ل ي س اقتصادها ينهار ا ل آ ن يا من علقتم قلوبكم ب أ ع د ا ء الله ستزول ا ل أ ر ض ومن عليها ولا يبقى إ ل ا الله فلا تعلق القلوب إ ل ا بالملك الكريم انظر خذ الدرس والعظه و ا ل ع ب ر ة و ا ل ف ا ئ د ة فسقى لهما ثم تولى إ ل ى الظل فقال رب إ ن ي لما أ ن ز ل ت إ ل ي من خير فقير يا رب ف ق ر إ ل ي وحاجتي م ت و ج ه ة عليه يا رب لا اعلق قلبي الا بك فيحرك الله جل وعلا قلب الرجل الصالح عندما رجعت بنتاه سريعتين ماذا حدث لقد سقى لنا شاب غريب ا ذ ا فلتذهب و ا ح د ة منكما لتدعوه ل ي أ ت ي حيث الامن والامان والكرم و ا ل ك ر ا م ة والعفن و ا ل ع ز ة فجاءته إ ح د ا ه م ا تمشي على ا س ت ق ي ا ء الله أ ك ب ر فجاءته إ ح د ا ه م ا م ب ا ش ر ة أ م ر مباشر فسقى لهما ثم تولى إ ل ى الظل فقال رب إ ن ي لما أ ن ز ل ت إ ل ي من خير فقير فجاءته ف ج اتت ء ه أ ت إ ل ي ه م ب ا ش ر ة حيث فقره لله وحاجته ليست إ ل ا على الله وعقلبه لم يعلق بغير الله فنجاه الله و أ ع ق ا ه ما يريد وفوق ما يريد فجاءته إ ح د ا ه م ا تمشي على استحياء م ش ي ة ا ل ف ت ا ة ا ل ط ا ه ر ة ا ل ع ف ي ف ة التي تربت على الخير وعلى ا ل ف ض ي ل ة وعلى ا ل ع ف ة وعلى ا ل ك ر ا م ة والحياء كله خير الحياء من ا ل إ ي م ا ن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجد رجلا من ا ل أ ن ص ا ر يعظ أ خ ا ه في ا ل ح ي ا ء يقول أ ن ت تستحي والحياء خ ط أ عليك فقال دعه الحياء كله خير وفي حديث, وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في الصحيحين أ ن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم قال الحياء خير كله وفي ر و ا ي ة الحياء لا ي أ ت ي الا بخير وفي الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم قال ا ل إ ي م ا ن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 لم تتعود م خ ا ط ب ة الشباب, الشباب و الرجال قالت مع حيائها العظيم إ ل ا ان خطابها كان مباشرا بلا تلوث بلا تصنع بلا تلجلج قالت إ ن أ ب ي يدعوك ليجزيك أ ج ر ما سقيت لنا ر س ا ل ة تبلغ بوضوح ب د ق ة بجلاء بلا تلعثم كيف تتلعثم هي ا ل ع ف ي ف ة ا ل ط ا ه ر ة وكيف تتصنع في كلامها وهي التي ربيت في بيت الرجل الصالح إ ن أ ب ي يدعوك ليجزيك أ ج ر ما سقيت لنا انتهت ا ل ر س ا ل ة لا كلام لا تطويل في الحديث لا تصنع لحياء مصطنع كما يحدث في عصرنا لا م ح ا و ل ة لاستدراج الشاب لكلام خارج إ ن م ا أ ت ت في م ش ي ة ا ل ح ي ي ة ا ل ك ر ي م ة ا ل ع ف ي ف ة ا ل ط ا ه ر ة و أ د ت ا ل ر س ا ل ة م ب ا ش ر ة إ ن أ ب ي يدعوه ما أ ن ا التي أ د ع و ك ولا أ خ ت ي التي تدعوك انما الذي يدعوك هو الوالد ف ل ت أ م ن واعلم أ ن وراءنا أ ب ا شيخا كبيرا هو الذي يدعو ف ا ل د ع و ة ا ل ك ر ي م ة ليست من ا ل م ر أ ة إ ن م ا هي من الوالد إ ن أ ب ي يدعوك ليجزيك أ ج ر ما سقيت لنا أ ن تقدمت إ ل ي ن ا معروفا وهل جزاء ا ل إ ح س ا ن إ ل ا ا ل إ ح س ا ن وجزاء ا ل إ ح س ا ن ل ا يكون أ م ر ا محرمان ب أ ن تقدم له نفسها أ و أ ن تضحي ب ع ر ض ه ا لا إ ن م الذي ا س ي ج ز ي ك إ ح س ا ن ما قدمت إ ل ي ن ا من ا ل إ ح س ا ن هو الوالد إ ن أ ب ي يدعوك ل ي ج ز ي ك أ ج ر ما سقيتلنا فلما جاء لما وصل, إلى موسى لما وصل موسى الى الرجل الصالح وليس شعيبا كما قلت من قبل ليس شعيبا النبي النبي كان قد مات إ ذ لا يليق بهؤلاء أن, أن, أن, ان تكون البنتان هؤلاء بنتي نبي والقوم مؤمنون و أ ن يتركوهما ليسقوا أ و ل ا ثم لتسقيا بعد ذلك لا يليق ذلك بقوم مؤمنين فلما جاء وقص عليه القصص ا ل ح ا ل ة ا ل ن ف س ي ة لموسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بل لكل شخص مطارد غريب أ ن ه في ح ا ج ة إ ل ى م أ م ن و إ ل ى زاد يحتاج أ ن يشعر ب ا ل أ م ن و ا ل أ م ن خ ا ص ة و أ ن ه مطارد ويحتاج إ ل ى زاد ل أ ن ه خرج من مصر بلا زاد ولا طعام ولا استعداد فماذا قال الرجل الصالح الحكيم قال اول ما قال له قال لا تخف يا موسى أ ن ت هنا قد ابتعدت عن مصر وعن أ ر ض فرعون ولا سلطان لفرعون علينا ولا على أ ر ض ن ا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين أ ب ش ر إ ن كنت في خوف فقد آ م ن ك الله و إ ن كنت في ح ا ج ة فسيعطيك الله و إ ن كنت في عوز فسيغنيك الله جل وعلا ف أ ن ت عندي هنا حيث ا ل م أ م ن و ا ل ك ر ا م ة و ا ل ع ز ة بل وزد على هذا أ ن ت ستصبح صاحب بيت في هذا البيت الكريم قالت إ ح د ا ه م يا أ ب ت استاجر وانظر إ ل ى ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة في المجتمعات ا ل ن ق ي ة بنت تخاطب والده عن شاب أ ج ن ب ي غريب لكن إ ذ ا كانت ا ل ت ر ب ي ة س ل ي م ة م س ت ق ي م ة و ا ل ف ط ر ة نقية, نقيه يعيشون في ع ف ة و ك ر ا م ة ف إ ن اللسان يتحدث ب ص ر ا ح ة بلا ت ر ي ج ولا خجل قالت إ ح د ا ه م ا يا أ ب ت ا س ت أ ج ر لماذا تعبت هي و أ خ ت ه ا من م ز ا ح م ة العجال تعبت هي و أ خ ت ه ا من اتعب ل وراء الغنم ف أ ر ا د ت أ ن ترتاح حيث الموضع الطبيعي ل ل م ر أ ة في البيت و ا ل م ر أ ة العفيفه ا ل ن ق ي ة القلب ا ل س ل ي م ة الروح التي تربت ت ر ب ي ة ص ح ي ح ة ت أ ن ف ولا تطمئن بل تكره من م ز ا ح م ة الرجال ومن الاختلاط بالرجال أ م ا صواحب الفطر ا ل م ن ك و س ة ف ا ل ت ي تفرح وهذا أ م ر مشاهد انظر ل أ ي ا م ر أ ة ع ف ي ف ة ش ر ي ف ة تجدها لا ترتاح ل ك ث ر ة الكلام مع الرجال و إ ن تكلمت ففي حدود و أ م ا أ ص ح ا ب ا ل ر ي ب ة فكل بقدر بعده عن شرع الله وعن دينه يا أ ب ت ا س ت أ ج ر إ ن خير من ا س ت أ ج ر ت القوي ا ل أ م ي ن أ م ا قوته ف ظ ا ه ر ة ل أ ن ه ولسنا في ح ا إن ج ة لذكر أ ن ه حمل الحجر و أ ن الحجر كان لا يحمل ه إ ل ا عشر رجال مثل هذا أ ن ه سقى وهو الغريب الطريق الجائع الذي سار من م ص ر إ ل ى مدينه في ع د ة أ ي ا م قد اصيب بالنصب و ا ل إ ر ه ا ق والتعب أ ن ه سقى وقد خاف منه الرعاه والرعاء هم أ ه ل البلاد والغريب لا شك أ ن ه يكون في ح ا ل ة ضعف وفي ح ا ل ة ذل ف إ ذ ا تقدم وقد خشي وخاف منه الرعاه فمعناه أ ن ه قوي أ م ا أ م ا ن ت ه ففي كلامه معه و ا ل أ م ا ن ة على العرض لا تحتاج إ ل ى أ ن ه ا مشت أ م ا م ه فالرياح ضيقت ثيابه كل ذلك لا يحتاج إ ل ي ه إ ن م ا أ م ا ن ة الرجل وعفته تظهر منذ الكلام ا ل أ و ل اذ يظهر ا ل أ م ي ن الوفي الكريم العفيف التقي من مجرد الحوار ويظهر الخبيث الذي لا يعرف إ ل ا ا ل ر ذ ي ل ة و ا ل ف ا ح ش ة من خلال كلامه وهذا أ م ر مشاهد في مجتمعنا ف أ ر ا د ت أ ن ترتاح من عناء العمل إ ذ ن هي و أ خ ت ه ا ما رغبتا في هذا العمل إ ل ا بسبب فقدان العائل و أ ب و ن ا شيخ كبير فلما بدرت ب ا د ر ة الخير انتهزتها من بدايتها فقالت يا قالت احداهما يا أ ب ت ا س ت أ ج ر إ ن خير من ا س ت أ ج ر ت القوي ا ل أ م ي ن و ث ق ة الرجل الصالح في بنتيه وفي تربيته لبنتيه انه لم يناقش بنته ما الذي أ خ ب ر ك أ ن ه قوي و أ م ي ن ما الذي أ ع ل م ك ل أ ن أ م ا ن ة موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بدرت وظهرت من أ و ل ب ا د ر ة سواء مع البنتين أ و سواء مع الوالد الشيخ الكبير أ س أ ل الله أ ن ينفعني واياكم بما قلنا وبما س و ا ن الحمد ا لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ولا عدوان إ ل ا على القوم الظالمين و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله الملك الحق المبين القائل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 وانظر إ ل ى ا ل أ د ب والخلق الرفيع ما قالت يا موسى نحن نريد أ ن ن س ت أ ج ر ك عندنا لنرتاح من عناء العمل ف أ ن ا و أ خ ت ي قد تعبنا لا يا أ ب ت ا س ت أ ج ر إ ع ا د ة ا ل أ م ر إ ل ى ن ص ا ب ح ولي ا ل أ م ر ا ل و ل ا ي ة للرجال حتى في الكلام يا أ ب ت ا س ت أ ج ر ما قالت أ س ت س م ح ك يا أ ب ي أ ن ن س ت أ ج ر هذا الشاب أ و أ ن ن س ت أ ج ر هذا الفتى إ ن م ا يا أ ب ت ا س ت أ ج ر إ ن خير من ا س ت أ ج ر ت القوي ا ل أ م ي ن وهنا ي أ ت ي أ م ر عجيب جدا امر في المجتمعات ا ل ن ق ي ة يعتبر مقبولا لا ش ب ه ة فيه ولا تحرج أ م ا في المجتمعات التي د النسب ف أ م ر مرفوض ا ل أ م ر وهو قال إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ن ك ح ك إ ح د ى ابنتي هاتين ماذا الرجل الصالح يعرض إ ح د ى ابنتيه على موسى وهل هذا خلق يليق أ ن نعرض بناتنا هل بارت بناتنا إ ل ى هذا الحد أ ن نعرضها على الرجال لا والله فلتجلس ولتمت ولا أ ع ر ض بنتي على أ ي رجل مهما كان هذا منهج المجتمعات ا ل م ن ح ط ة التي انحرفت عن منهج الله أ ن عيبا كبيرا وعظيما ان تعرض ا ل م ر أ ة على الرجل من قبل أ ه ل ه ا أ و أ و ل ي ا ئ ه ا عيب لكن أ ن ان تمشي في الطرقات و أ ن ي ت ق ا ب ل و أ ن ي خ ر ج إ ل ى المنتزهات فضلا عن السينمات فضلا عن الانحراف فضلا عن وعن وعن مما نطهر به أ س م ا ع ن ا كل ذلك تقدم و ح ض ا ر ة وتشبه ب أ ع د ا ء الله أ م ا أ ن تعرض ا ل م ر أ ة على الرجل الصالح فهذا تخلف و ر ج ع ي ة كيف نفعل ذلك وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أ ب ي هريره تنكح ا ل م ر أ ة ل أ ر ب ح لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وفي الترمذي وغير من حديث ع ا ئ ش ة و أ ب ي حاتم المزن و أ ب ي هريره ب إ س ن ا د بمجموع ا ط ر ق يصحح أ ن سيد الخلق صلى الله عليه وعليه وسلم قال إ ذ ا أ ت ا ك م من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إ ل ا تفعلوا تكن ف ت ن ة في ا ل أ ر ض وفساد كبير وفرواف فساد عريض هذا من حيث المبدا أ ن ا لا أ ق و ل إ ن عرض ا ل م ر أ ة على الرجل فرد لكن أ ق و ل هو أ م ر جائز يجوز للرجل أ ن يعرض بنته أ و أ خ ت ه أ و إ ح د ى ولياته ومحارمه على الرجل الصالح وقد فعل ذلك من فاروق ا ل إ س ل ا م أ ب و حفص عمر رضي الله عنه عندما عرض ح ف ص ة على أ ب ي بكر وعثمان ف ل م يجيب فوجد في نفسه وكان حزنه وضيقه على أ ب ي بكر أ ك ث ر لكن أ ب ا بكر كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حفصه المجتمعات ا ل ن ق ي ة تتخاطب بلسان ا ل ف ط ر ة بلسان النقاء لا مر لا خداع لا تلون لاظهار لا ما لا يبطن وابطن ما لا يظهر إ ن م ا تتعامل ب ف ط ر ة س و ي ة أ م ا في المجتمعات ا ل م ن ح ر ف ة فتجد الشاب والشاب الفتى و ا ل ف ت ا ة يعايش بعضهما بعضا في قليل أ و كثير من الحرام يبتدئ بالمقابلات إ ل ى أ ن ينتهي والعياذ بالله بالزنا ف إ ذ ا تقدم للزواج منها وجد الحياء المصطنع وجد ت ا ل ع ف ة ا ل م ق ن ع ة ووجدت الطلبات التي لا حد لها ل أ ن ابنتهم لا مثيل لها أ م ا هنا قال إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ن ك ح ك إ ح د ى ابنتي الله أ ك ب ر لماذا لم يستح وهل فعل منكرا يستحي منه وهل يدعو إ ل ى حرام ليستحي منه أ ل ي س ت بناته من خ ي ر ة العفيفات أ ل ي س موسى قويا أ م ي ن ا حافظ على عرض ابنته وبناته والذي يحافظ على العرض يحافظ على ما دونه من المال وغيره إ ذ ا لا حرج في أ ن أ ع ر ض ابنتي على من أ ث ق في دينه ولعل الرجل الصالح قد ر أ ى بحكمته وعقليته ا ل ع ظ ي م ة وبفطرته ا ل س و ي ة أ ن خيطا رفيعا من ا ل م و د ة بين موسى وبين إ ح د ى البنتين قد اتصل نقول لعل إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ن ك ح ك إ ح د ى ابنتي هاتين وما المهر ما مهرها هل لا بد أ ن ي أ خ ذ عليه وصلا أ و شكاكا او أ أو ن يضيق عليه في حياته على أ ن ت أ ج ر ن ي ثماني حجج انت ع ش معي ثمان سنوات إ ذ ا مت في خلالها ففي هذه السنوات ستتزوج ا ل أ خ ر ى وقد مت و أ ن ا مطمئن على ب ن ت ي ا ل أ و ل ى تزوجت بك أ ي ه ا الصالح القوي ا ل أ م ي ن الذي سيصبح أ ح د أ ع ا ظ م أ ن ب ي ا ء الله في ا ل أ ر ض بل هو كليم الرحمن سبحانه وعلي ه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل أ خ ر ى س ي أ ت ي ه ا رجل صالح إ ن شاء الله من القول بصلاح أ ب ي ه ا ل أ ن صلاح الولدين الوالدين ل د ي ن ينتفع به ا ل أ ب ن ا ء كما أ ن صلاح ا ل أ ب ن ا ء ينتفع به ا ل آ ب ا ء ف إ ن عشت فالحمد لله و إ ن مت د في خلال الثمن أ و العشر سنوات أ ك و ن قد اطماننت على ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة في خلال هذه ا ل م د ة ستتزوج إ ذ ا أ م و ت و أ ن ا مطمئن على بنتي هذا أ م ر ا ل أ م ر الثاني أ ن البنتين لن يخرجا من البيت سيجلسان معززتين مكرمتين في بيت أ ب ي ه م ا الصالح والذي سيرعى الغنم ويقوم برعايتها وسقيها والحفاظ عليها وقلبها والقيام على شؤونها هو ذلك الرجل القوي ا ل أ م ي ن الذي سيصبح نبيا من ا ل أ ن ب ي ا ء انظر للمجتمعات ا ل ن ق ي ة وقارن بينها وبين المجتمعات ا ل م ن ح ر ف ة عندما تعلم أ ن حبا وغراما طويلا دام سبع سنوات بين شاب و ف ت ا ة أ ق و ل مع ا ل ع ف ة و ا ل ك ر ا م ة ولم يحدث إ ل ا الخطابات والمكالمات ولعله أ م س ك بيدها م ر ة أ و مرتين أ و ثلاثا ف إ ذ ا ذهبنا لنزوج اهما تجد التكلف والتصنع والضغط على عباد الله سبحانه وتعالى أ م ا في المجتمعات ا ل ن ق ي ة قال إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ن ك ح ك إ ح د ى ابنتي ك ل ا م ص ر ي ح واضح لا مكر فيه ولا ذهب ولا تلجلج ولا تصنع والبنت تقول يا أ ب ت ا س ت أ ج ر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 و د ة و ر ح م ة هذا هو الحل لا حل غيره فهل ينكر الشيخ الصالح بموسى ويجعل موسى يضطر لان يطلبه لا ب ش ف ق ة الوالد الحنون و ب ح ك م ة الشيخ الكبير في خطاب واضح صريح جلي بين بلا مكر ولا دهاء ولا تصنع إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ن ك ح ك احدى ابنتي هاتين على أ ن ت أ ج ر ن ي ثماني ة حجج ف إ ن أ ت م م ت عشرا فمن عندك في البخاري ان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال إ ن سئلت كم قضى موسى فقل قضى أ ك ث ر ه م ا و أ ف ض ل ه م ا قضى عشر ص ل ا ح ت ظل يخدم الرجل الصالح ويعمل أ ج ي ر اجيرا ويعمل أ انتبه أ ن ه نبي و ك ل م الرحمن وعمل أ ج ي ر ا في سبيل دينه فر من القصر ومن أ ه ل القصر ليرجع م ر ة ث ا ن ي ة إ ل ى مصر و إ ل ى القصر لا ليعيش في مصر والقصر بل ليهدم القصر ومن في القصر ف إ ن أ ت م م ت عشرا فمن عندك وما أ ر ي د أ ن أ ش ق علي ستجدني من الصالحين انظر و ا للتواضع ولعدم ت ز ق ي ة النفس ولا تزكوا أ ن ف س ك م واعلموا من التقى ستجدني إ ن شاء الله من الصالحين موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ذلك بيني وبينك فرص غريب ط ر ي ب جائع لا ز و ج ة لا مال لا أ ه ل لا ع ش ي ر ة ا ل ز و ج ة وجدت المال وجد ا ل أ ه ل وجدوا ا ل ع ش ي ر ة ع ش ي ر ة الرجل الصالح إ ذ ن سيعيش في أ م ن و أ م ا ن و ر ا ح ة واطمئنان بعيدا عن م ط ا ر د ة فرعون و أ ه ل فرعون له انظر لكرم ربك أ و ل آ ي ة ب د أ ت بها وقد شرحناها من قبل فخرج منها خائفا يترقب وهنا قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فان مع العسر يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على امريكا لا ومن يتوكل على الله الله وحده على الله وحده ليس على غير الله وليس على الله وغير الله إ ن م ا على الله وحده ومن يتوكل على الله فوحصه يكفيه كل شيء قال ذلك بيني وبينك أ ي م ا ا ل أ ج ل ي ن قضيت أ ي ن الشهود والله والله الشاهد والشهيد علي وعليك هو الله والله على ما نقول و ك ي في هذا الجو ا ل ح ص ي ومع هذا ا ل أ ب الكريم ومع هذا الشيخ الصالح ومع ا ل ز و ج ة ا ل ع ف ي ف ة ا ل ط ا ه ر ة التي تربت في بيت صلاح وكيف لا وهي ستكون قرينه وزوجه أ ح د أ و ل ي العزم من الرسل موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذا الجو العظيم وفي هذا ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن وفي هذه ا ل ر ا ح ة والاطمئنان عاش موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عشر, عشر سنوات يرعى الغنم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إ ل ا وقد ر ع ى الغنم قال و أ ن ت يا رسول الله قال و أ ن ا لماذا ل أ ن البشر كالغنم يحتاجون ل ر ع ا ي ة فهذا غضب وهذا سمح وهذا فيه إ ج ر ا م وهذا فيه شده وهذا فيه لطف الناس كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحابه أ ب ي هريره يقول الناس كابل م ئ ة يعني الناس يشبهون م ئ ة من ا ل إ ب ل قل أ ن تجد فيها ر ا ح ل ة فتدرب أ ن ب ي ا ء الله س ي ا س ة البشر من س ي ا س ة ورع و ت ر ب ي ة ورعي الغنم فقدر الله على موسى الذي تربى في مصرف ي القصر باسم موسى بن فرعون و ر أ ى القصر وما فيه من الظلم والفساد ومن الضعف و ا ل ه ش ا ش ة ا ل ح ق ي ق ي ة وما في بني إ س ر ا ئ ي ل من الذل والظلم الواقع عليهم أ ر ا د الله له أ ن يخرج انتبه انا كل شيء خلقناه بقدر في صح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال عجبا ل أ م ر المؤمن إ ن أ م ر ه كله له خير انا كل شيء خلقناه بقدر ا ل إ ي م ا ن بالقدر أ ح د أ ر ك ا ن الايمان الست م ع ت ر ض موسى على خروجه من مصر بل رضي عن ربه ورضي الله عنه بل استقام على أ م ر ربه و أ ذ ع ن وانقاد لله فكان الجزاء من جنس العمل أ ن يجد ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن و أ ن يقود ويرعى الغنم عشر سنوات ليتعلم س ي ا س ة البشر و في أ م ن وامان بعيدا عن فرعون ومصر والقصر ليرجع م ر ة ث ا ن ي ة بعد العشر سنوات ليوحى اليه في الطريق أ ن ه نبي الله وليرسل إ ل ى فرعون و ل ي ب د أ الصراع في أ ع ط ى صوره بين موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتمثل الحق في شخص موسى ويتمثل الباطل في شخص فرعون و ل ي ب د أ الصراع الرهيب بين موسى وفرعون بين موسى بين الوحيد الطريد الشريد واذا به يرجع ب ا م ر أ ت ه وليصبح هارون نبيا مع موسى وموسى لا يملك الا نفسه واخاه ونعوا ي م ل حوله المستضعفون من بني اسرائيل وفرعون يمتلك القصر و ا ل ق و ة والجند والمال ويمتلك الدنيا كلها و ل ي ب د أ الصراع بين الحق والباطل ولينتهي كما هو معلوم ب ن ص ر ة الحق و أ ه ل ه و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام أ ي ه ا الاباء ا ل أ ف ا ض ل أ ي ه ا ا ل أ ب ن ا ء ا ل ع ز ا ء إ ن هذه ا ل ص و ر ة نسير معها حيث ص ا ر ت ونتوجه حيث توجهت ت ر ب ي ة و ع ظ ة و ع ب ر ة لنعلق قلوبنا بالله ولنثق في وعد الله ولنعلم أ ن وعد الله حق ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ونعلم أ ن الحق لا بد أ ن يسود ولا بد أ ن ينتصر و إ ن ع ل ى الباطل ل ف ت ر ة من الزمن فالحق قادم و ن ص ر ة الله ق ا د م ة وعزه الله للمؤمنين آ ت ي ة إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م أسأل اللهم ب أ س ابرم ء الحسن وصفات العلا وعياكم أن ينفعني م وبما سمعنا اللهم ا قلنا ب أ لهذه ا ل أ م ة أ م ر ا رشدا <تصفيق> يعز فيه أ ه ل طاعتك و ا ج ع ل ن منهم ويذل فيه أ ه ل معصيتك ولا ت ج ع ل ن منهم ويؤمر فيه بالمعروف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 اللهم فرق جمعهم اللهم رد كيدهم إ ل ى نحورهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل ا ل د ا ئ ر ة تدور عليهم وابتليهم بالمصائب و ا ل أ م ر ا ض و ا ل أ و ج ا ع والبلايا كلها يا رب العالمين اللهم ا خ ف ر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت بمنك وكرمك ورحمتك يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات اللهم إ ن ا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من عين لا تدمع ومن د ع و ة لا ي س ت ج ا لها صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم